ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انطلب على وجهه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 أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إِنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري مِنْ تحتها الأنهار إِنَّ الله يفعل ما يريد Mann kana yâzın, allâyan sırhû Allahû fi dunyâ ve âkîrati, fal yâddud b sabbîn ila sâma, ıthm al yâqtâg, fal yâzır, ıthm Hal ma